الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول الإمام النوي رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيح صدقة وكل تكبير صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة.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 أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب هذا الحديث العظيم كما سمعنا الآن قراءته رواه الإمام مسلم في صحيحه وما رواه مسلم في صحيحه ماذا يعتبر صحيح كما مر معنا كثيرا لأن ما رواه البخاري أو رواه مسلم فهو صحيح لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شراح الحديث المقصود بالناس هنا هم منهم فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور منهم ما هي الدثور؟ الأموال ذهب يعني ذهب أهل الأموال بالأجور كيف ذهبوا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني بما زاد من أموالهم يتصدقون بها. ونحن لا نتصدق ليس عندنا أموال نتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتح آفاق أخرى كما سأتي أو ليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون أو ما تصدقون يعني به إن لكم بكل تسبحة يعني سبحان الله صدقة وبكل تكبيرة صدقة يعني الله أكبر وكل تحميدة صدقة يعني الحمد لله وكل تهليلة صدقة يعني لا إله إلا الله وأمر بالمعروف صدقة أي أمر بالمعروف صدقة والمعروف كما يعني عرفنا سابقا كل ما كان من أمور الخير وأعلاها لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونهي عن منكر صدقة والمنكر أي منكر سواء كان صغيرا أو كبيرا وأعلى المنكرات أو أدنى المنكرات وأشدها ما هو الشرك بالله عز وجل وفي بضع أحدكم صدقة ما المقصود بالبضع نعم يعني البضع هو الفرج والمقصود أن الرجل أو الزوج إذا جامع زوجته ففي ذلك صدقة استغرب الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر من المباحات وشهوة للنفس ومطلب قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال العملية بالمقابل أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر قالوا بلى الوزر ما هو العذم أليس إذا كان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر إذا هذا الحديث عظيم أعطانا قاعدتين مهمتين قاعدتين مهمتين سنعرف أولا القاعدتين ثم نعرف بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم القاعدة الأولى قاعدة المنافسة قاعدة الأولى قاعدة المنافسة الناس في أحوالهم بينهم مجالات للتنافس كثيرة فريق من الناس يتنافسون في الألعاب الرياضية فريق من الناس يتنافسون في الاجتهاد في الدراسة فريق من الناس يتنافسون في تجارة معينة وليك أهل التجارات الدعايات والإعلانات و جميع مجالات المنافسة او للرقي بهذه التجارة هناك على مستوى الدول منافسات في الصناعات ونحو ذلك اذا مجالات المنافسة كثيرة وهذه المنافسات منها المباح وهي الاصل فيها فالاصل في المنافسات الاباحة لأن مجال للرقي في مجالات في مجال من, المجال من المجالات التي تنفع الناس إلا إذا دخل على هذه المنافسة ما يكدر صفوها كأن تكون المنافسة في أمر محرم مثل المنافسة في مصانع الخمور مثلا أي المصانع أفضل وأحسن فهذه دخل فيها هذا التحريم لكن الأصل في المنافسات أنها جائزة أو التنافس في هذه الأمور مباحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أعلى مجال من مجالات المنافسة يعني مهما كانت وظيفتك في هذه الحياة مهما كان عملك في هذه الحياة انتبه للمجال المهم في هذه المنافسة ولذلك هذا الحديث تطبيق عملي في هذه المنافسة وهو تطبيق عملي جماعي عن فقراء المهاجرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله نحن في هذه الدنيا في منافسة مع الآخرين لكن في مجال ما استطعنا ليس عندنا مجال المنافسة في الصدقة هذا مجال من مجالات المنافسة وهي الصدقة الصلاة نحن أحسن الصيام نستطيع النافس لكن الصدقة لأنهم نظروا إلى إيش؟ أركان الإسلام نظروا إلى أركان الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وسع المفهوم وهذه القاعدة الثانية في مجالات المنافسة فقال لا مجالات المنافسة كثيرة إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى الأغنياء ثم وفقهم لأن ينافسوا في هذا المجال الذي أعطاهم وهو مجال الصدقة هناك مجالات كثيرة هنا مجال الذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبه إليه وهذا الذكر لا ين... يعني يأتي إلى الذهن أنه أيضا باب واحد إنما هو أبواب قال بكل تسبيحة بكل تحميدة بكل تكبيرة وأيضا أرجع هذه المنافسة إلى أن في باب آخر وهو الذي استطاعه الأغنياء والفقراء لم يستطيعوه قال صدقة يعني إذا كان الغني يتصدق بماله فعن تصدق بمجال آخر وهو مجال الذكر فإذا النافس في هذا المجال العظيم مجال آخر من المجالات وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة إذا الأمر بالمعروف والناع المنكر مجال من مجالات المنافسة مجال آخر المباحات يعني الذكر الجميع يعرف أنه أطاع لله عز وجل الأمر بالمعروف نفع للآخرين النهي عن المنكر نفع للآخرين برد الشر عنهم مجال المباحات مثل النبي صلى الله عليه وسلم في جماع الرجل زوجته وهو أمر مباح بل يلبي شهوة لدى الإنسان ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم صدقه لأنه عفى نفسه به عن الحرام فترك مجال الحرام إلى مجال الحلال إذن هذا مجال مجالات المنافسة التي هي باب كبير جدا وهو باب المباحات وإنما مسألة إتيان المرأة هذا ما يعني مجال من مجالات المباحات والمباحات بابها كما عرفنا سابقا واسع وكبير إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطينا قاعدة في أن أبواب الخير كثيرة ومجال للتنافس إذا نرجع إلى قاعدتنا ما هي أحسنت المنافسة والمنافسة تكون بماذا بالأعمال الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا هنا بعدد من الأعمال الصالحة إذا نطلب من الأخوة الذين معنا في الموقع يعطون مجالات أخرى للمنافسة مجالات أخرى للمنافسة النبي صلى الله عليه وسلم نستمع لهم أو نقرأ ما يكتبون بعد, بعد ما ننتهي من الحديث إذا مجال القاعدة المنافسة إذا هذه الحياة ميدان للتسابق طيب مجالات هذه المنافسة أنا أسابق إلى ماذا يعني أريد الوصول إلى أي شيء نعود إلى درس سابق إلى أنه ينبغي بل يجب على المسلم أن يضع له هدف بعيد ويسابق لأجل الوصول إلى هذا الهدف هذا الهدف البعيد بيّن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات عندما شرع لنا مبدأ المنافسة مثل قوله سبحانه وتعالى ماذا إيش فاستبقوا الخيرات آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم آية أخرى وفي ذلك لما عدد الوصول إلى جنة النعم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في آية الرابعة يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إذا الهدف من خلال مجموع هذه الآيات هي الوصول إلى مغفرة الله وجنة عرضها السماوات والأرض. كيف أصل؟ الطرق كثيرة. الطرق كثيرة. منها مجال الصدقة الذي الفقراء انطلقوا منه، ومجال أيضا الذي المجالات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم مجال الذكر، مجال الأمر بالمعروف، مجال النهي عن المنكر، مجال المباحات. هذه المنافسة التي طبقها صحابة رضوان الله عليهم طبقوها هنا جماعي أيضا كانوا على المستوى الفردي كانوا يتسابقون كانوا يتسابقون ويتنافسون ولذلك من الذي سبق في الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر فنال المرتبة الأولى فكان أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وأبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من أصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم عن من أطعم اليوم منكم مسكينا قال ابو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة قال ابو بكر أنا. إذا ابو بكر المبدأ راسخ في ذهنه ينافس أنا أنا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر إلا دخل الجنة. عمر رضي الله عنه كان يحس بمنافسة أبي بكر رضي الله عنه المنافسة الشريفة القوية لما دع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك قال عمر اليوم أنا أسابق أما بكر ما يمكن يسبقني اليوم خلاص أنا رايح آتي بنصف مالي وأتى بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث نفسه ما يسبقني اليوم أبو بكر فجاء بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أبا بكر قد جاء بماله كل قد جاء بماله كل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فما بقيت لأهله قال بقيت لهم الله ورسوله فإذا قال عمر رضي الله عنه لا أسابق أبا بكر بعد اليوم هنا على المجال الفردي إذا هؤلاء الكبار كبار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون إذن على المستوى الفردي كانوا يتنافسون لذلك ابن عباس رضي الله عنه كان له صديق هذا الصديق يعني هم شباب مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 12�� Pro god gebeur فكانوا يذهبون سوا يت كان ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فقال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لصديقه تعال نطلب العلم قال يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم الكبار يعني كبار الصحابة قال ابن عباس تركته وصار يطلب العلم وذاك أخذ مجال المجالات الشبابية التي يقضي فيها وقته فلما مات كبار الصحابة وصار ابن عباس يلاحق الموجودين حتى حمل العلم فلما تقدم السن كان ابن عباس اشتهر فيجلس بعد الفجر لطلاب القرآن ثم لطلاب الفقه ثم لطلاب الحديث ثم لطلاب النحو والاعراب والشعر إلى أذان الظهر فكان صديقه ينظر إليه قال كان ذلك الفتى أعقل مني كان ذلك الفتى أعقل مني يقول ابن عباس كنت أذهب في القائلة إلى باب من عنده المسألة وأجلس حتى يخرج من بيته والشمس سوق رأسه يعني في القائلة في القيلولة لمجرد أن أأخذ حديث أو أسمع مسألة أو نحو ذلك إذن هذا مجال من مجالات المنافسة طبق ابن عباس ومجال العلم طلب العلم ولذلك الأمة كلها الآن عالى على ابن عباس في التفسير ما في آية إلا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه وهكذا وامشي مع التاريخ ستجد أن الذين اشتغلوا ونافسوا هم الذين انبرزوا خذ الإمام البخاري رحمه الله نحن قلنا قبل في أول الدرس يعني إذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري لا كلام في صحته أو رواه مسلم إذا صار كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل على مستوى النساء كان أيضا هناك منافسة عائشة رضي الله عنها كانت تستغل عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرها كم 18 سنة الآن هم 18 سنة يقولون صبية يعني توها يعني ما يعني ما ما يعني ما بعد بلغت شيء يعني عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما ومع ذلك يرجع إليها كبار الصحابة فكانت أفقها النساء في العلم في الفقه في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر في الأدب وهي لا زالت شابة، فإذا حتى في مجال النساء ليس ليست المسألة محكورة على يعني الشباب أو على الرجال، إنما حتى على مستوى النساء وكثير من النساء وهذا التاريخ حافل به سبقنا كثيرا من الرجال في ميادين الرجال في ميادين الرجال، لكن الله سبحانه وتعالى فتح للنساء ميادين آخر. لم تفتح للرجال كما فتح للرجال ميادين لم تفتح للنساء المهم أن على مستويات متعددة وجدت هذه المنافسة إذا من خلال هذا الحديث تبين لنا أن مبدأ المنافسة مبدأ مباح الأمر الثاني أنه لا يكون حراما إلا إذا دخل عليه عنصر حرام مبدأ المنافسة مبدأ تشريعي شرعه الله سبحانه وتعالى شرع النبي صلى الله عليه وسلم طبقه كبار الصحابة على المستوى الفردي طبقوا على المستوى الجماعي أيضا ميادين النقطة الرابعة ميادين المنافسة ميادين كثيرة بين لنا هذا الحديث بعض الميادين ميدان الصدقة بالنسبة للأغنياء ميدان الذكر ميدان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ميدان الأعمال المباحة إذا صرفت في الأعمال الحلال هذه هذا هو مبدأ المنافسة باقي علينا الاقتداء أن الإنسان ينتبه لنفسه الحياة قصيرة ليست طويلة ولذلك ينافس الإنسان فإذا نافس مسك الطريق فنية المؤمن خير من عمله وإذا تمنى الإنسان شيء وبدأ تطبيقه حينئذ بإذن الله إما أن يصل وهو في الدنيا وإما أن يبلغه الله سبحانه وتعالى بناء على نيته إذا كانت نيته صادقة هذه القاعدة الأولى قاعدة المنافسة القاعدة الثانية الكثير من الإشكالات التي ترد في واقع الناس ينبني الإشكال على المفهوم على مفهوم المصطلح النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسع لنا مفهوم الصدقة مفهوم الصدقة المتبادر إلى الذهن أن الصدق الصدقة صدقة بالمال وإلا لا بلى إذن هذا هو المتبادر للذهن النبي صلى الله عليه وسلم وسع هذا المفهوم فليست الصدقة قاسرة على الصدقة بالمال وإنما الصدقة بالمال مجال من مجالات الصدقة لكن مفهوم الصدقة مفهوم واسع الذكر صدقة صدقة منك على نفسك صدقة منك على نفسك الأمر بالمعروف صدقة على الآخرين إما أن تدلهم على خير إما أن تبين لهم وجه من الوجوه الخيرة تبين لهم طاعة من الطاعات فهذا أمر بالمعروف والمعروف أيضا مصطلح مفهومه واسع كذلك مجال عن المنكر تحذرهم من الشر أيًا كان هذا الشر لو كان في عينك أو في أعين الناس أنه صغير إلا أنه من باب أيضًا يدخل في باب الصدقة كذلك باب المباحات المباحات إذا صرفت لطاعة الله عز وجل توسع المفهوم فأصبحت صدقة منك على نفسك ولذلك جاء في الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي ننظر هنا إيش؟ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في مراتك. يعني في فم امرأتك يعني أنك تشتغل تكسب مال تأتي بالطعام لأهلك ولأولادك هذا الطعام الذي لأهلك ولأولادك وهو واجب عليك أصبح إيش؟ صدقة أصبح صدقة حتى الأعمال المباحة والأعمال الواجبة عليك ليست مجرد مباحة هي واجب أن تقوم بها هي أيضا تؤجر عليها لذلك الصحابة رضوان الله عليهم استغربوا فقالوا يضع أحد شاوته وله فيها أجر قال نعم لأن المسألة بالمقابل رأيتم إذا وضعها في حرام أليس عليه وزر قالوا بلى قال فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر مثل ما مثلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات إن النية تصرف العمل من كونه مباحا إلى كونه ثوابا ومن كونه مباحا إلى كونه إثما وزورا فهنا الإنسان لما يفرغ شهوته في الحرام أصبح حرام بل أصبح من أكبر الكبائر بل أصبح يجب عقابه في الدنيا يجب عقابه بالحد إن كان محصنا فيرجم وإن كان غير محصن فيجلد ويحبس إذن مفهوم الصدقة هنا مفهوم واسع من المفاهيم التي يجب أن تصحح من أجل هذا المفاهيم ما كان نفعه متعديا للآخرين ما كان نفعه متعديا للآخرين إذا هذه القاعدة الثانية وقاعدة مفهوم الصدقة عرفنا أن هذا المفهوم مفهوم واسع وليس مفهوما قاصرا، فما بقي على الإنسان إلا أن يحدد الأبواب التي يستطيع أن يمارس فيها هذه هذا المفهوم. هناك فوائد أخرى من هذا الحديث متعلقة بالمنافسة أو متعلقة بالصدقة أو بالأمور الأخرى. من ذلك فضل الذكر، وعرفنا فضل الذكر في الدرس السابق بأن فضله عظيم. لا إله إلا الله ترجح بالميزان والحمد لله تملأ, أو تملا ما بين السماء والعرض ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وهكذا ففضل الذكر كبير فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر لله سبحانه وتعالى صدقة للإنسان لما يذكر الله سبحانه وتعالى من الفوائد أيضا أن الأعمال المباحة تنقلب بالنية إلى أن تكون أجر وثواب من الفوائد أيضا أن المربي والمعلم والمرشد عليه أن يفتح باب الأمل لطلابه لأبنائه لبناته كيف يفتح باب الأمل يعني المدرس العلوم مثلا مدرس الرياضيات مدرس النحو اللغة العربية فضلا عن مدرس الشريعة فضلا عن الأب والأم عليه أن يستفيد من مادته لكي يفتح الآمال الواسعة فينطلق الناس في إظهار قدراتهم وملكاتهم فحينئذ يعمر هذا الكون بما هو طاعات وعبادات نأخذ مثلا مدرس العلوم أو مدرسة العلوم لما دعونا في المراحل الابتدائية لما يدرس عن الدجاجة وأن الدجاجة تبيض مثلا ما هي الدجاجة هنا يدخل في مجالات كبيرة في خلق الله سبحانه وتعالى في عظم تصوير الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق هذا المخلوق يسبح الله فحينئذ إذا كان المخلوق يسبح الله هذا المخلوق الأعجمي الذي لم يكلف وهو يسبح الله فأنت أيها الطالب أيها التلميذ هذه الدجاجة تلتقط حبوبها تشتغل إذا أنت عليك أن تشتغل عليك أن تذاكر عليك كذا عليك كذا إلى آخر ذلك مدرس الرياضيات لما يدرس الجمع والطرح لما يقول خمس طلاب مجتهدون هؤلاء المجتهدون استغلوا خمسة أيام في الأسبوع كم في الشهر؟ الشهر خمسة أيام؟ في أربعة أسابيع إذن عشرين عشرين ما شاء الله تبارك الله اشتغلوا لو كان كل واحد منهم يسبح مئة تسبيحة في اليوم إذا كيف مدرس الآن رياضيات اشتغل فصار الطلاب يسبحون يسبحون الله سبحانه وتعالى فتصوروا الأجر العظيم والطفل حينئذ يستوعب ويخزن فيكون هذا باب الذكر دخل معه من خلال درس الرياضيات وهكذا مدرس النحو في قطعة من القطع محمد طالب مجتهد ومحمد مطيع لوالديه محمد حفظ القرآن في عشر سنوات يعني هنا قد يسأل طالب ذكي كيف يحفظ بعشر سنوات فينبه الأستاذ أو المدرس أو المعلم أو المعلمة إلى ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فتح الآمال خصوصا إذا وجد أن الناس قد ينحسرون في زاوية من الزوايا أو عندهم شيء من التشاؤم أو من الاكتئاب أو من القلق فعليه أن يفتح باب العمل أذكر أنني قرأت في كتاب من الكتب أن إنسانا وصل إلى درجة من الاكتئاب والقلق إلى أن ينتحر فجاء لطبيب من الأطباء الحكماء فقال والله أنا أريد أنتحر بس ما وصيتك قال أنا رأيي أنك ما تنتحر كذا تنتحر يعني كذا على طول يعني تضيع نفسك لا انتحر بشرف قال كيف انتحر بشرف قال خذ عشر كيلو البس البدلة الرياضية و حينئذن مش عشرة كيلو في اليوم وبعد أسبوع تعال فذهب في اليوم الأول وعشرة كيلو فلما جاء الليل وإذا الرجل منتهي فنام نام نوما لم ينمها في طوال حياته الرجل عنده اكتئاب والاكتئاب يمنع النوم أو يضعف النوم جاء في اليوم الثاني وعشرة كيلو فأصبح ينام الرجل فلما مضى أسبوع قال جاء للطبيب قال أيضا أسبوع آخر فلما مضى الأسبوع الآخر وإذا الرجل يعني انفتحت الآمال فقال سجل في النادي الفلاني سجل في النادي الفلاني فأصبح عداء من أكابر العدائين وترك الانتحار إذا هذا الطبيب الحكيم فتح الباب الأمل من خلال هذه الوسيلة المعينة فإذا المعلم المعلمة المربي يفتح باب الأمل خصوصا إذا وجد أن الإنسان انحشر في زاوية من الزوايا وأصبح قلق ومكتئب افتح له باب الأمل بما يستطيعه فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لنا هذا المفهوم المهم بفتح باب الأمل طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة أحسن هذا الحديث في أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيه ما فالحديث إذن متفق عليه ولا نحتاج إلى الكلام في صحته قال المصنف رحمه الله نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس صدق. السلامة هي عظام المفاصل عظام المفاصل مفاصل الأصابع مفاصل اليدين مفاصل الرجلين وهكذا كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني كل واحد من المفاصل هذه يحتاج منك إلى صدقة لتنقذ هذا المفصل من إيش من النار لتنقذه من النار المفاصل هذه قالوا أنها 360 مفصل 360 مفصل في جسم الإنسان فأنت محتاج في اليوم إلى أن تتصدق على نفسك لتنقذها من النار إلى ثلاثمائة وستين صدقة يستمع إلى هذا الكلام لأول مرة ينبهر يعني كيف أنا بتصدق كل يوم ثلاثمائة وستين صدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتبه يعني الأمر سهل كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة يعني تصلح بينهم وتعدل بينهم صدقة تعين الرجل في دبته فتحمله عليه يعني تساعد فتحمل على الدام أو ترفع له متاعه على هذه الدابة صدقة الكلمة الطيبة صدقة والله عمل لك المعروف أعطاك ما تقول شكرا هذه صدقة فالكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة البيت يبعد عن المسجد مئة خطوة إذن هذه مئة صدقة تعود مئة صدقة أخرى خمس مرات باليوم وإذا قلنا مئة كم يكون آه ألف أحسنت لأن ذهابه مئة وعودته مئة فهذه ألف صدقة في مجرد الذهاب إلى المسجد وتميط الأذى عن الطريق صدقة الأذى لا يلزم حين تميطه عن الطريق أن تأخذ يعني مكنسة وتأخذ ولا جرافة ولا شيء لتميط الأذى لا يعني شيء مؤذي مسمار مؤذي حجر مؤذي تبعده عن حافة الطريق إذا تميط الأذى عن الطريق صدقة بمعنى تزيله عن المارة هذا الحديث العظيم متمم للحديث الذي قبله في توسيع مفهوم الصدقة في توسيع مفهوم الصدقة فلكن لماذا هنا هذه الصدقات بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنك أيها الإنسان محتوي بقدرة الله سبحانه وتعالى في جسمك على مفاصل متعددة بلغت 360 مفصل فأنت لأجل أن تنقذ هذه الجسم من النار وهذه المفاصل تنقذها من النار يجب أن تتصدق على نفسك ب 360 صدقة الصدقة هنا بالمفهوم الواسع بالمفهوم الواسع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين بعض مجالات الصدقة هنا في هذا الحديث بين مجالات الصدقة بعض مجالات الصدقة لكن ننتبه هنا في الغالب أن المجالات فيها رابط وهذه قاعدة مهمة من يكشف لنا هذا الرابط؟ آه، أنها عملية بس عملية لأي شيء. آه. اللي جاو بيجاوب المايف زخم الأخير. فيها خدمة للناس. أحسنت. الرابط هو ما فيه نفع للآخرين، ما فيه نفع للآخرين. نلاحظ تعدل بين اثنين انتفع الاثنان، وتعين الرجل. في دابته تعينه إذا انتفع تحمله عليها انتفع ترفع له متاعه انتفع الكلمة الطيبة له انتفع الآخر بكل خطوة اخطوها تمشيها إلى الصلاة صدقة مقتضاها نفع هي للإنسان عمل ذاتي لكن مقتضاها نفع ابنك ينظر إليك إذا انتفع من مشيك جارك كذلك وهكذا تميط الأذى عن الطريق انتفع المارة إذا الرابط بين هذه الأعمال أعطانا أن العمل الذي يتعدى نفعه للآخرين كله داخل في مجال الصدقة على النفس الصدقة على النفس لذلك هذا الحديث وسع لنا المفهوم يعني واحد واقف سيارته تعطلت السيارة تعينه فإذا هذا صدقة مسكين أعمى تقوده لمكان آمن هذا صدقة تتصدق على جارك الشفاعة للآخرين بعمل الخير بوظيفة بدخول المدرسة بدخول الجامعة هذا أيضا باب من أبواب الخير الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة هذا مفهوم واسع إقراء القرآن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الدعوة إلى الله تعليم الناس الخير الإرشاد الظال كل ما يحمله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فالكلمة الطيبة صدق هذه دخل فيها يعني صغائر الأمور التي فيها طيبات وكبائر الطيبات فإذا هذا مفهوم واسع وكبير جدا دخل معنا مثل ما قلنا تحفيظ القرآن تعليم العلم إرشاد الظال الأمر بالمعروف الدعوة إلى الله توجيه الناس إرشاد الضال الصلح بين الناس بالكلام كل هذا داخل في الكلمة الطيبة إذا نعود إلى أن الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين هي داخلة في مفهوم الصدقة بالإضافة إلى أن هذه الأعمال لها فضائل أخرى يكفي من هذه الفضائل أن الحسنة فيها مستمرة أن الحسنة فيها مستمرة نأخذ مثال واحد الأم إذا علمت ابنها الفاتحة هذه أدت عمل انتفع منه هذا الطفل كل ما قرأ هذا الطفل الفاتحة أجرة الأم، ثم كبر الابن فصار يعلم ابنه، فأجره أجر الابن الابن والابن للأم، والحفيد الثالث نفس الوضع، فثلاثة أجرهم للأم إذا استمر الأجر بقدر ما علمت هذه الفاتحة عن هذا الطريق وهكذا. صدقة مالية مثلا انتفع منها طالب علم طالب العلم بناء على هذه الصدقة المالية تعلم وصار يعلم فأجرها لمن من غير أن ينقص من أجر طالب العلم شيء لمن لمن دفع هذا المال لكي يتعلم اللي نسميه كفالة طالب علم فصار أجره مستمرا فصار يعلم هذا الطالب علم غيره فالأجر للأول وهكذا من غير أن ينقص من أجورهم شيء إذا الأعمال متعدة نفعها من أفضل الأعمال لأن أجرها مستمر إلى أن ينقطع استسبيل الماء إنسان حفر بئرا وصار الماء يخرج بقدر ما يخرج هذا الماء ولو لمائة ومائتين وثلاثمائة سنة فللذي حفر هذا البئر أو واجر عليه يكون له الأجر هذه أمثلة ثلاثة في العلم في المال في الماء كلها داخلة في النفع المتعدي للآخرين وكلها داخلة في مفهوم الصدقة على النفس فإذا هذا الحديث متمم للحديث السابق أيضا مما يفيده أن ديننا الإسلامي دين واسع وشامل لم يحصر الأجر والثواب في المجال من المجالات فقط يعني في الصلاة والصيام ووالزكاة إنما كل حركة من حركات الإنسان يستطيع أن يفعلها وأن يسخرها إلى أن تكون له أجر أن ذاهب إلى أمك تزورها أو أن ذاهب إلى خالتك أو عمك أنت مأجور أنت ذاهب مع صدي مع صديقك تطلب العلم أنت مأجور أنت ذاهب ل لأداء عملك ووظيفتك في الحياة ولتستغني بها عن المسألة ولتنمي نفسك وعسرتك وتمشي في حركة الحياة أنت مأجور وأنت تتعامل مع المعاملات المباحة التي أباحى الله سبحانه وتعالى فأنت إذن هنا مأجور فإذا مفهوم أن هذا الدين مفهومه شامل ومفهوم الأجر فيه أيضا مفهوم شامل وهذه الأعمال التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعمال نافعة وأعمال خيرة يؤجر عليها الإنسان المسألة الثالثة أو الرابعة هنا أن هذه الأعمال هي شكر لله سبحانه وتعالى وكما يكون الشكر باللسان يكون الشكر بالأعمال لماذا؟ لأن هذا المفصل يطالبك يوميا بعمل فأنت لما تقوم بهذا العمل هذا شكر لله سبحانه وتعالى بأن منحك هذه المفاصل وهذا الجسم وهذه الحركة والحيوية لتستغلها في أعمالك فأنت لما تقوم بهذه الأعمال تقوم بها شكرا لله سبحانه وتعالى والشكر كما يكون باللسان يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل هذه الأعمال أيضا التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعمال وفيها أجر بقي أن نعلم أنه جاء في بعض الروايات تتم للحديث ويجزئ من ذلك كما أخرجه مسلم ركعة الضحى يركعهما انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى ركعتان في الضحى تعطيك 360 صدقة 360 صدقة تغني يعني ما استطعت تقوم بهذه الأعمال حتى ولو كنت على السرير الأبيض مريضا أو حتى ولو كنت مسافرا تؤدي هذه الركعتين ولو بأي حال كنت هي تغنيك عن 360 صدقة وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ونحمد الله على فضله فما على الإنسان إلا المبادرة انظر إلى يعني عظم أدوات التشجيع هنا لكي يصل الإنسان إلى أهدافه في الآخرة بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث طيب. طيب يعني لعلنا نفصل قبل الحديثات إذا كان في أسئلة أو طيب الشيخ ترني أعرض الأسئلة وأعرض الإجابات أو عطنا الإجابات قبل الأسئلة نترك الأسئلة في الأخير طيب إذن الله وردت إجابات كثيرة يا شيخ أعرض بعضا ثم أبدأ بسرد الأسماء نعم أجاب أخونا ابن الإسلام من الكويت يقول السلام عليكم من مجالات المنافسة حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم وتعليمه وكذلك استخدام التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الإسلام والمسلمين هيلا من السعودي الشيخ تقول من المنافسة في الطاعات المنافسة في الدعوة إلى الله تعالى من توزيع الأشرطة والكتيبات الإسلامية وكتابة المواضيع الدعوية في المنتديات والإنترنت فطول من الإمارات تقول التنافس في حفظ القرآن الكريم وفي حفظ متن الأربعين النووية والأحاديث الصحيحة بشكل عام أيضا التنافس في عمال البر والطاعات كتنافس في تنظيف المساجد مثلا وتوفير المصاحف لها من المجالات نشر الدعوة عن طريق المنتديات والمطويات والأشريط الإسلامية التنافس في النجاح في الدراسة وغيرها. أم يحيى من المغرب تقول من مجالات المنافسة بر الوالدين طاعة الزوج الحب في الله التنافس للوصول إلى الجنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فاطمة من مصر تقول من المجالات الدعوة إلى الله عز وجل إحدى الأخوات من الكويت تقول من المجالات المنافسة بقراءة القرآن وختمه والمنافسة في طلب العلم والمنافسة في القيام ببعض النوافل كالضحى والقيام بالليل من المجيبين يا شيخ الأخت نورة من السعودية ومراد من المغرب طالبة الجنان من السعودية أم عمار الأنصاريين من السعودية أم جاسم من الإمارات منة من السعودية هوي داعفي في من مصر منة من الأردن هنا من السعودية أسماء وهبون من المغرب أم عبد الله من السعودية محمد من السعودية سمان عثمان من فرنسا سحر عياش من الأردن منة الفوال من مصر فاتن الجندل من السعودية محمد من الأردن جهاد من البحرين محمد ابن عبد العزيز من المغرب أحمد من المغرب فاطمة من مصر زكية من السعودية. ما شاء الله كل هذه المجالات يعني مجالات كبيرة وواسعة وما على المسلم إلا أو المسلمة إلا أن يلج إلى إلى أحد هذه الأبواب الذي يتنافس فيها وكلها يعني جميلة وجيدة حفظ القرآن استغلال التقنيات الدعوة إلى الله بوسائلها المتعددة العشر الكتيبات كتيبات حفظ السنة ابتداء بالأربعين وعمة الأحكام وغيرها الأعمال لتنظيف المساجد ونحوها ويدخل فيها إماطة الأذى عن الطريق والطرقات والحدائق ونحو ذلك المطويات أيضا في المفيدة مجالة طلب العلم أيضا طاعة الزوج بالنسبة للمرأة والقيام بحقوق الزوجة بالنسبة للرجل قراءة القرآن النوافل المتعددة كل هذه مجالات خيرة ومجالات منافسة فضلا عن المنافسة في الأمور المالية التي جاء الفقراء المهاجرين لكي يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه مجالات عظيمة وكبيرة جدا الإنسان ما عليه إلا أن يقف مع نفسه ثم يختار ما يستطيعه من هذه المجالات ويشمر وسيجد الفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى وسيجد أيضا أثرها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 كما يعني رواه, رواه الإمام مسلم رحمه الله فالحديث صحيح قال عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق البر بكسر الباء البر هو اسم جامع لكل خير لكل عمل خير نقول بر ولذلك جاء في الحديث الآخر والحج ايش المبرور والحج المبرور فما دام أنه وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى وفق ما حج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبرور فالبر اسم جامع لكل خير حسن الخلق هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك الإثم هو الذنب هو الذنب فما حاك في نفسك يعني تردد في نفسك تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنك تخشى ماذا؟ النقد لأنك تخشى النقد فيه والعيب فهو أنت متردد في ذلك في رواية أخرى عن وابصة رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والعثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم قال واستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وهذه سنقف معها بعد قليل هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفتح مفهوما واسعا وكبيرا وهو مفهوم البر ومفهوم الأثم ما هو البر ما هو مقابل البر من الإثم البر هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المفهوم بمجال من مجالات البر من باب التمثيل البر حسن الخلق فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن الخلق من أعظم مجالات البر وإلا فالبر بابه واسع وأحيانا تكون الإجابة بالتمثيل أحيانا تكون إجابة بالتمثيل وإلا جاء في الحديث بر الوالدين فسمى طاعة الوالدين والقيام بحقوقهما إيش برا وفي الحديث الآخر الحج المبرور فسمى الحج المقبول الذي كان على وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى مبرورا فهو من باب البر وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وجاء البر بالتعريف ثم قالنا وحسن الخلق من باب أهمية البر حسن الخلق. لأن حسن الخلق أمره عظيم وبابه واسع يدخل معه كثير من أعمال الخير فحسن الأخلاق حينئذ يحبه الناس حسن الأخلاق لا يحسد الناس لا يحقد على الناس حسن الأخلاق يقوم بحاجات الناس حسن الأخلاق كلامه طيب يعني ألفاظه حسنة حسن الأخلاق يتعامل مع الناس بالمعاملات الطيبة وهكذا إذا حسن الخلق باب عظيم ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو البر هو البر كذلك في مسألة الـ الـ الـ إذن البر نلخص هذا قبل أن نتعدى اسم جامع لكل معروف وخير ويدخل فيه جميع العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى مثل الصلوات الفريضة والنافلة الصيام الحج الزكاة بأنواع الإنفاق الخيري, الإنفاق الخيري الطاعات للوالدين للأرحام إلى غير ذلك القيام بالواجبات كل ذلك من باب البر مقابله الإثم والإثم هو الذنب ما الذي يجلب الذنب في أمور واضحة في أمور واضحة الشرك ذنب أو غير ذنب ذنب معصية الله ذنب أو غير ذنب ذنب شرب الخمر الزنا السرقة القذف السباب الشتائم الغيبة النميمة التعامل مع الناس المعاملة المشينة كل هذا إثم أو غير إثم إثم لكن هناك أشياء يتردد فيها الأشياء ما يدري إما سواء معاملات مالية أحيانا معاملة غير مالية إنما هي قيام بعمل من الأعمال ما يدري الإنسان ولم يتبين له الحكم الشرعي أما إذا تبين فالأمر قاطع ليست المسألة في أهواء الناس ورغباتهم لكن هنا لم يتبين الحكم الشرعي والله هذه المعاملة المالية أنا ما أدري احتمال فيها ربا احتمال ما فيها ربا ما أدري طيب لماذا يعني ما تدخل فيها قال ما أدري كيف أعرف الاسم ما حاك في نفسك يعني تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليك الناس أفرض أن الناس دروا وعلموا أن, أن أنك تتعامل بهذه المعاملة ما موقفك حينئذ يعني متردد يعني ال ليس بودك أن يطلع الناس على هذا الأمر وهكذا ما يأتيك من هنا أو هنا أيضا ليس بودك أن يطلع عليه الناس. معنى أن هذا إثم. لماذا إثم؟ لأنه يجرك إلى الوقوع في الإثم الصحيح بالتدرج، كأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وبينهما أمور مشتبهات ثم مثل كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع في ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه كذلك الإثم هو في المساحة المترددة هي تجر للوقوع في العمر المحرم هذا في حال وأؤكد على ذلك في حال عدم تبين الحكم الشرعي أما إذا تبين الحكم الشرعي حتى ولو خالف مزاج الإنسان وهواه ورغباته الحكم حلال حلال الحكم حرام حرام بعد بعدما يتبين أيضا هذا لا يعف الإنسان عن السؤال لا يعف الإنسان عن السؤال فعليه أن يسأل فعليه أن يسأل باقي لنا نقطة في هذا الحديث وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة مهمة أن ننتبه إليها ونحن نختم بها هذا الحديث العظيم الإسلام كما بين لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن عليك رقيب ومشاهد أن عليك حفاظ يكتبون كل صغيرة وكل كبيرة لكن مع ذلك هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنك أنت أحكم على نفسك أنت راقب نفسك يعني كون الناس علموا أو ما علموا هذا شيء آخر إنما أنت في عملك راقب نفسك أديت عملك صحيح مع الله سبحانه وتعالى حينئذ الحمد لله أديت عملك مع الآخرين صحيح أنت الذي راقب نفسك لا تنظر إلى مسؤولك في العمل يقول لك والله أنت اليوم ولا ما غبت أمس وإلا حضرت اليوم ولا وقعت في دفتر التوقيع أو ما وقعت كونه اليوم الرقيب البشري يغفل كثيرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وكرهت أن يطلع عليه الناس إذا ابعث من نفسك رقيبا عليك ابعث من نفسك رقيبا عليك يراقب أعمالك هنا ستكون بإذن الله باستمرار إنسان منتج عامل لا تبالي بالنظر الدنيوي للآخرين وإنما تنظر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى فعملك عمل منتج وقائم ومأجور عليه أيضا مما يلحق بهذه النقطة قد يكون يعني أنا متردد ثم ترددت بعد ذلك سألت ما سألت ما دمت مترددا ولو أفتاك الناس وأفتوك ما دام أن أفتاك الناس يعني عامة الناس لكن إذا أفتاك العالم انتهى الكلام انتهى الكلام كلام العالم لغير العالم هو قطع فإن كان مصيبا هذا العالم فله أجران وإن كان مخطئا وقد أعمل اجتهاده فله أجر إذا هنا هذا الحديث يقوي شخصية الإنسان لأن يكون منتجا ومراقبا نفسه في الحال في نفس الحال وهذا هو المؤمن الصادق وبناء يعني إتماما لهذا أو بنهاية هذا الكلام نلخص أن هذا الحديث بين لنا مفهوم البر مفهوم الإثم كيف أتعامل مع المساحة اللي أنا متردد فيها يجب علي أيضا أن أسأل كذلك أبني شخصيتي بإيجاد رقيب من نفسي على نفسي لكي أبقى سائرا في خط مستقيم في هذه الحياة ونترك الباقي للأسئلة باقي الوقت للأسئلة محسن الله إليكم الشيخ فالح وأبدأ الآن بالاتصالات معنا أبو عبد الرحمن من الكويت سلام عليكم ورحمة الله ومعبد الرحمن تفضلي سلام عليكم ورحمة الله بركاته سلام عليكم ورحمة الله بالنسبة للسؤال الأول هل دفع مصاريف المدرسة للأبناء يعتبر من كفالة طالب العلم؟ أو... طيب أو دفع مبالغ للمدرس الخصوصي في مادة علمية ليست شرعية. السؤال الثاني: شخص يساعد الناس في قضاء حوائجهم ولكن عنده بعض الأخطاء في أخلاقه هل يصف بأنه خلوق أم فصل الخلق له درجات؟ ذكر الله خير. وأياك إن شاء الله. طيب الأم عاصم من السعودية السلام عليكم. الأم عاصم تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال. هل مثلا إعانة الناس أو مثلا تبسم تبذؤ عن كل المخاصل أم بس الركعتين حق الصراط الضحى في اللي تبذؤ وضح شيء لا لا ومعاصم لو تكرمتي إعادة السؤال ايه مثلا ورد في الحديث. ورافع الصوت لو تكرمتي مثلا اعانة, إعانة الإنسان أو مثلا تبسم في صدق في وجهه وهي هي تبذؤ عن مثلا كل مصطل, كل مصطل في الإنسان أم فقط الصراط الركعتين ركعتي الضحى طيب سؤال آخر. لا شكرا. طيب معنا أخونا فهد من السعودية السلام عليكم. فهد تفضل السلام عليكم. عليكم السلام رحمة الله. رحمة الله مساك الشيخ. الله والسلام. إذا كنت شيخ مدرس الرياضيات واشتريت وسائل تعليمية للطلابي وضعتها في الفصل يستفيد منها الطلاب والمدرسين الآخرون هل تعتبر صدقة جارية لي؟ طيب. سؤال لك. آخر. شكرا جزيلا خير. شكرا لك. السلام عليكم. طيب معنا أخونا زياد من مينتون السلام عليكم. أخوي زياد فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بارك الله ونكون في مجلسكم هذا الحين معمر ساك الله. وتحية إجلال وتقدير جلافذية الشيخ العلالة في راجو هذا هذا المجلس المبارك. عندي سؤال لو سمحت. السؤال الأول هناك البعض من طلاب العلم قد يلتبس عليهم فهم مبدأ المنافسة. فتحولوا معهم إلى حسد وحقد. فما هي نصريحكم لضمان الفهم الصحيح لهذا المبدأ خصوصا في مجال طرب العالم طيب. سؤال الثاني ما حكم من يحتج بالحديثين الخامس والعشرين والسادس والعشرين ليقعد عن التصدق بأمواله مع قدرته على ذلك مبارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله واشكر اتصالك طيب أم عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله, تفضلي. السلام ورحمة الله. تفضلي. اللي سمحت مندي أربع سنة للشيخ نعم السؤال الأول أرجو شرح قول صلى الله عليه وسلم من, من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كيف يكون يعني الذكر في النفس هل المقصود به من غير تحريك النساء طيب أختم عبد الرحمن أيوه. علاقة السؤال بالدرس عن الذكر طيب السؤال الآخر إذا كان لن نبقى على صلة الظهر على صلة الظهر إلا عشر دقيقة وربع ساعة هل يجوز أصليه طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله طيب السؤال الأخير تفضلي آه آه ما نصيحك الشيخ لمن يعمل عمل يكون غير جائز وإذا نصحته استدل بكونه نبي صلى الله عليه وسلم قلبك وإن أفتاك الناس وأفتقى طيب شكرا لتصالك طيب نأخذ أم عمر السلام عليكم. عليكم تفضلي السلام عليكم السلام رحمة الله لو سمحت أبغى أسألكم عن المنافسة ما أسباب دنو والهمة والبعد عن المثابقة في الخيراته هذه مسألة شيء ثاني عن الصدقة صدقة تربوا عند الله الأمر أم سألها أولا تكرمت سألها أول إعادة المنافسة ما هي أسباب دنو والهمة والبعد عن المسابقة طيب سؤال الثاني الصدقة تربوا عند الله أيهما أفضل الاستثمار في المال ثم الصدقة عمل إسراء بالصدقة يعني تكون تربوا عند الله وشكرا شكرا لك في تسمية الإجابة إن شاء الله طيب الشيخ عود إلى أسئلة الأختمة عبد الرحمن سؤالها الأول الشيخ تقول مصاريفها على أبنائها في المدارس وعلى الطلب عموما هل تكون من كفارة طالب العلم؟ نعم بلا شك يعني وكونها صرفت على أبنائها هذا أقرب نعم وأكثر وأجرا فإذا لم يكن عندها ما تصرف فيه على أبنائها وعلى غيرهم فصرف على أبنائها اجتمع فيه حسنة الواجب وحسنت أنه أبناؤها وحسنت الصرف أيضا فهو أيضا من الصدقات المضاعفة بإذن الله آلها الآخر تساعد في قضاء الحوائج ولكن هذا الذي يساعد في قضاء الحوائج أخلاقه يعني في معاملته مع الناس متردية فهل يكون هذا حسن الأخلاق؟ لا إيجابياته وهي قضاء الحواج يؤجر عليها لكنه أيضا ينتقد في يعني تعامله مع الآخرين بأنه يسيء أخلاقه مع الآخرين وعليه أن يكمل نفسه ما دام يقضي حوائج الناس فليتعامل بالمعاملة الحسنة طيب. أم عاصم تقول إعانة الناس أو صلاة ركعتي الضحى نقول فضل الله واسع من تعين تعين وهذا مجال وصلاة الضحى مجال آخر لكن فضل الله سبحانه وتعالى لا يحد بحد الذي يستطيع الأمرين خير على خير لكن الذي لا يستطيع إلا أحدهما فليقم به لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الضحى هنا لكي يبين أن مجالات الخير كثيرة جدا فالذي لا يستطيع هذا يستطيع ذاك طيب يا شيخ لعلنا نأخذ سؤال من الإنترنت ثم من الأخوة ثم نعود إلى الاتصالات مرة نعم ثالثة نعم الله إليكم الأخذ أمينة من المغرب الشيخ تقول متى تصبح المنافسة غلوة تصبح المنافسة غلوة إذا يعني تعدد الخط الذي يوقف عنده مثل أن يتصبح المنافسة رياء فأنا أنافس مثلا أقرأ القرآن أنافس في قراءة القرآن لكي قال لي قارئ إذا لم ينافس من أجل قراءة القرآن إن نافس من أجل الرياء فهذا إذن أصبح غلوا وأصبح وأصبحت منافسة محذورة أو تكون المنافسة لأجل مثل ما نقول هزيمة فلان يعني مثلا أنا يعني أنافس في هذا الباب لا أريد فلان من الناس أن ينافس فيه إنما أنا أريد فقط فأريد الغلبة لي فإذا لم تكن المنافسة هنا من أجل الخير من أجل نفع الآخرين وإنما من أجل أن أكون ضد فلان فقط، فهذه أصبح مجالات غلو أو مجالات انحراف. نعم. طيب الشيخ نفتح المجال للإخوة، تفضي يا شيخ. حسن الله عليك فرد الشيخ. في باب المنافسة، هل يعني أن فتح هذه القناة مباركة؟ يعني هي منافسة ما بين القنوات الشريفة؟ وهل يعني الإخوان العاملين هنا هل يؤجرون إذا إذا كانوا يعني؟ يحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا شك أن اليوم وكل زمن مع تعدد الوسائل كل وسائل يعني متنوعة مجال من مجالات المنافسة ولذلك مثل الأعمال الإعلامية مثل هذه القنوات وغيرها لا زالت المنافسة في الخير قائمة ويشكر الأخوة الذين فتحوا مثل هذه القناة ونرجو أن يكون باب منافسة لغيرهم لكي يدخلوا لأن الناس في العالم محتاجون إلى مثل هذه القنوات العلمية والتعليمية أو المفيدة عموما فلا شك أن باب منافسة خير لأن كل حسنة تقال لهم أجرها وأجر من عمل بها نسأل الله أن يبلغنا وإياهم ذلك اللهم آمين الله نعم. إلىكم يا شيخ طيب الأخوة تفضل الحديث الخامس الأشرون يا شيخ نعم هل له رواية أخرى تشتمل على زيادة غير الموجود زيادة غير في المتن غير هذه الشيء الثاني يا شيء هلنا نجب أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس صدقة أن الرسول ما أراد بالصدقة هو المال المدفوع إنما أراد به نيل الحسنات والأجر الشيء الآخر أو بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة مقاربة الخطأ بحيث تكون قريبة جدا حتى يزيد فيها هذا هذا سنة ويؤجر على عليه الإنسان بالنسبة لروايات الحديث ورد لو روايات متعددة لكن هذا مجمل ما ورد حول هذه المعاني لم يكن هناك زيادات تحتاج إلى يعني شيء من التوضيح. بالنسبة لقول صدقة نعم هو الأجر لذلك وسع المفهوم وسع مفهوم الصدقة. الخطوات إلى المسجد لا شك إذا تقاربت الخطى لكن بما لا يؤخره عن الوصول إلى المسجد. وبما لا يعيق بما لا يجعل المشي مشي يعني غير معدب لكنه لأن المشي فيه آداب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كانه منحجر من صبب عليه الصلاة والسلام فيما لا يتعدى يعني مجال أدب المشي فيكون له أيضا أجر بهذه الخطوات نعم صلى الله عليه وسلم شيخ طيب أخونا عزيز خضر فضلية الشيخ دعني نشارككم بهذه المداخلة أن أذنتم لي نعم. المجال في أمور الخير واسعة وجوه الخير متعددة فلماذا نستحقر الأمور التي قد تؤدي بنا إلى الخير الوفير والكثير نرى أن الكلمة, الص... الكلمة الطيبة صدقة والابتسام البريئة الصادقة صدقة وغيرها من الأعمال الخير قد, قد... قد يؤجر عليها الإنسان وأربط هذه بنية الإنسان فالعمل صالح بحسب نية صاحبه مهما اتحد شكله أو مظهره وأعود إلى قول ابن المبارك رحمه الله عندما قال رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغيره النية فما فالأمور صدقة ومجالاتها متعددة فلا نحتقر الأمور و نبذل الجهد الوافر بحيث أن نحصل على على جمع وفير من من من الصدقة ومن أجرها. كذلك أضرب لكم هذا المثل فضيلة الشيخ أو رأيت لو وضع أمامك أو وضع أمامك عدد أو من أنواع الفواكه فإنك بقدر مستطاع تحاول أن تقتني أو تحصل من كل نوع على على شيء ولو الشيء البسيط. فلنجتهد وجه ذلك نعم أحسنت يذكرني هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق وهذا يدل على أن الإنسان لا يستصغر شيئا من المعروف والله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالمجالات كثيرة ما على الإنسان إلا أن أن يسابق ينافس حتى يحصل على مجالات متعددة. نعم. طيب شيخنا هل الأسئلة الأخفاد؟ نعم الأخفاد يسأل عن الوسائل التعليمية الذي يجعل في المدرسة ويستفيد منها الطالب والمعلم الآخر هل تعتبر صدقة؟ نعم. ما دامت تسهل التعليم فتعتبر صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كانت مدرسة كما يقال مدرسة حكومية أو مدرسة صاحبها يعني تاجر كبير ما دامت هذه الوسيلة موجودة واستفاد منها الآخرون ففي ذلك خير عظيم وهي من الصداقات الجارية. نعم. طيب. الأسئلة اللي من الأخ زياد من تونس وهو مشارك لنا ودائما يذكر بنقاط مهمة جدا. فبارك الله فيه. ذكرنا بمبدأ المنافسة أنه قد يصل إلى الحقد. نعم إذا كانت المنافسة لغير الله تصدق تصل إلى الحقد. وهو الحسد مثل منافسات على بعض الأمور التجارية أو نحوها لا يريد أن فلان يكون أكثر منه مالا أو يكون أكثر منه جاها أو أعلى منه منصبا أو نحو ذلك فعلى المسلم أن ينقي قلبه لتكون منافسته منافسة خير وبركة لا منافسة تصل فيه للحقد والحسد وظلم الآخرين والتعدي عليهم والتخطيط من ورائهم والعبث في والكلام فيهم وغيبتهم ونحو ذلك فشكرا الله على هذا التنبيه وينتبه من وصلت عنده المنافسة إلى هذا الباب فقد أحبط عمله النقطة الثانية من يحتج بهذا الحديث وبغيره ليقعد عن التصدق بماله هذا حرم نفسه من أعطاه الله فليعطي ولذلك حتى ولو كان هذا العطاء في نظره قليلا الأمور نسبية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم, سبق كم درهم سبق ألف درهم فلذلك الإنسان إذا أعطي من العلم يعطي من العلم إذا أعطي من المال يعطي من المال إذا أعطي من الخلق يعطي من الخلق إذا أعطي في نفع الآخرين في الحركة والاجتهاد والدائب لنفعهم يعطي بما أعطاه الله سبحانه إذا أعطى بالرأي والمشورة يعطي في الشفاعة والواسطة ونحو ذلك فيما لا يضر الآخرين فليعطي الله سبحانه وتعالى أعطاه إذا يعطي من نفسه أحسن الله إليكم شيخ فالح أعود إلى على الموقع الأخ محمد البابس من المغرب الشيخ يقول هل يكفي كون الإنسان مؤمنا لكي تكون كل حركاته وسكناته صدقات الله يقول هل يكفي يا شيخ هذا أم لا بد من النية في أول كل يوم النية العامة بإذن الله في الأعمال الدارجة في الأعمال اليومية هذه بإذن الله تكفي لكن أعمال تستأنف مثل يبيصوم هذا لا يكفي في النية العامة إنما يحتاج إلى نية الحج لا بد أن يعقد النية عند الميقات لكن نية في أفعال الخير في وظيفته المستمرة في أص... يعني الأ... أعمال يقوم بها في حياته لكن أعمال عبادية يقوم بها سيصلي الظهر ينوي أنه سيصلي الظهر وهكذا طيب أخونا شيخ ريان من إيطالي يقول فضيلة الشيخ الفوائد التي تأخذ من البنك هل يجوز أن يحضر بها بئر وهل لها نفس الأجري الذي يأخذ من الصدقة الجارية الفوائد التي تؤخذ أولا لا ينبغي الإنسان أن يتعامل مع يعني بنوك فيها فوائد هذا أمر مقرر لكن إذا بتولي الإنسان مثل الأخ في إيطاليا أو في غيره من المدل التي تعطي غصب عن الإنسان ولا يستطيع أن يجد مكان ليحفظ ماله فيه فمثل هذا يؤخذ من باب التخلص لا من باب الصدقة يحفر البئر أو غيره من باب التخلص من هذا المال هو يؤجر على تخلصه من الربا لكن لا يؤجر كما يؤجر المتصدق بأصل ماله وهناك فرق فإذا يؤخذ هذا المال لحفر الأبار وغيرها لمن باب التخلص يعني النية التخلص من هذا المال الربوي المحرم نعم طيب الشيخ نعود للأسئلة أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن تسأل عن صلاة الضحى وقتها وتسأل عن ذكرته في نفسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي بالنسبة لصلاة الضحى وقتها قال, قال العلم يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن إلى زوال الشمس إلى زوال الشمس فإذا صلت قبل الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة أرجو إن شاء الله أنها دخلت في صلاة الظهر كما إذا صلت بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة كذلك وأفضل وقت الظهر هو يعني ارتفاع الشمس في وأصبحت ال يعني العرض حارة يعني في حدود ساعة التاسعة العاشرة ونحو ذلك تقول ما معنى قوله ذكرته في نفسي وإن كان ليس هذا حديثنا لكن من فضل الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه بالنسبة لله سبحانه وتعالى كيفية هذا لا نعلم كيفية هذا لكن هذا فيه المعنى وهو أنه وأن ذكر العبد لربه عز وجل سيجد أنه مضاعف له الأجر والثواب وأن الله سيذكره لا يعني هذا أن الله ناسيه ويستلزم من هذا نسيان الله لا ننتبه لمثل هذا هذا نثبته كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن نكيفه أو أن نبني عليه المفهوم المخالف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى الذي لا يذكره يعني ناسي لمن يعمل عمل غير جائز ويقول استفتي قلبك أو يحتج بقوله استفتي قلبك وأفتاني قلبي لا هذا الدين بني على العلم بني على العلم بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولماذا مثل هذا الأخ ما يحتج بقوله فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا كان يجهل شيء فعليه أن يسأل وشفاء العي السؤال لكن كما بينا في الحديث إذا كان لسم متردد بين شيئين ولم يجد من يسأل أو سأل سائلا وقال يجوز والآخر قال لا يجوز ماذا يعمل؟ هنا أنت مرتاح اعمل أنت غير مرتاح لا تعمل لكن لا ليس كل إنسان ومزاجه هواء الدين ليس لعبة الدين ليس بالهوى الدين ليس بأن تقي منه إنما بني على أصول وقواعد وثوابت وفروع وأدلة من القرآن وأدلة من السنة والجاهل يسأل أختم عمر تسأل عن المنافسة وأسباب دنو والهمة من أسباب دنو الهمة عدم تحديد الهدف الإنسان الضائع في الحياة تدنو همته أهمه إذا جاء يأكل وإذا عطش يشرب لكن الذي له هدف سامي في الحياة تحقيق رضا الله عز وجل تحقيق نفع الناس تحقيق الوصول إلى الدرجات العليا طالب العلم يحمل من العلم الشيء الكثير يحفظ كتاب الله يعلم كتاب الله يحفظ العلم النافع ينفع الناس بطب بهندسة بشيء فيه مجال إذا وضع له هدف في حياته الدنيوية وفي حياته الأخروية ارتفعت همته من أسباب دنو والهمة الجهل والجهل آفة قاتلة فالإنسان إذا تعلم يدرك بإذن الله تعالى حينئذ أن الأمور تؤخذ بالعلم فتعلو همته من أسباب دنو والهمة مصادقة الشباب السيئين أو الدنيئي الهمة أو الذين يهتمون بالأشياء التافهة فهؤلاء تد إذا صدقهم الإنسان وجالسهم تدنوا همته واحد حافظ القرآن يصادقه واحد آخر يحفظ القرآن واحد يعتني بالقصة والمكياج هو هو هو والمدرئيش من الشباب تدرو همة الشخص إلى القصة كيف تكون والمكياج كيف يكون والإعجابات كيف تكون وما إلى ذلك هذا دنت همته بحكم مجالسته لهذا الشخص الدني الهمة من أسباب دنو والهمة ضياع الوقت وكثرة النوم فالذي مثل هذا حاله دائما تكون همته دنيئة وضعيفة الذي تدنو من أسباب دنو والهمة وضع القدوات من الناس دنيئين الهمة لكن إذا كان القدوة أمامه أبوه العالم أبوه الطبيب أبوه المهندس أبوه الذي نفع الناس أبوه الذي كان له أو العالم في البلد أو العالم من من من يعني أهل بلده أو من جيرانه أو من أقاربه أو الطبيب الذي نفع الناس من من زما من أهله وأقاربه ونحو ذلك إذا وضع قدوة يقتدي به من من عال الهم حين يعني علت همته ويضع وضع القدوة من والله إما ببهم دنيا بعمل دني أو بأشياء لا تتعدى الحياة الدنيوية البحتة. السؤال والآخر تقول استثمار في أو شخص آخر اللي الاستثمار استثمار في المال هل هو أفضل أو التصدق به كل ما استثمر المال وأخذ جزء منه للصدقة ولمشاريع الخير كان أولى واستمرت حسناته بإذن الله أحسن الله إليكم شيخ فالح وأعود مرة أخرى إلى الإخوة على الموقع الأخت فاطمة من السعودية تقول يا شيخ هل مساعدة الناس بدافع الرحمة فقط؟ يعتبر من الأعمال الخالصة لوجه الله مع العلم أنها لحظة المساعدة يكون الشغل الشاغل هو مدى الرحمة التي تملأ القلب ومحاولة المساعدة بكل ما يستطع ولم يخطر بالبال استحضار النية هي نية الرحمة النية لا يلزم أن تكون بألفاظ معينة أصلا رحمة هؤلاء لماذا هي انطلقت من إيمانها إيمانها بالله فرحمت هذا المسكين فأعطته من مالها فحينئذ أرجو أن تكون مأجورة لأن الرحمة هدف سامي المهم لا يكون قصدها أن يقال إنها ترحم نعم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ أخونا عبد الله من المغرب نعم يقول يا شيخ قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر يقول أليس هذا الحديث تفسيرا متبيانا لهذه الآية الكريمة الآية بينت أصل البر نعم. أصل البر وهو الإيمان والحديث بين جزئية من جزئيات البر وهو حسن الخلق نعم. فليس بينهما تعارض إنما هو تنوع يعني ليس تنوع تضاد كما يقال طيب. طيب الشيخ أخونا ياسر من سوريا يقول هل يجعل المسلم قاعدة والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس يقول هل يجعله بينه وبين نفسه ليردع عن فعل المحرمات أم أنه يكون من فساد النية وجزاكم الله خيرا لا هو الأول ليردعه من من المحرمات كما قلنا ان هذا يبني شخصية الإنسان لأنه وضع على نفسه هذه الرقابة التي تحجزه عن فعل الشر. طيب أختنا هويدعفي في شيخ من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كل ما يفعله الإنسان في الخفاء خوف من لوم الناس له فيه شبه شرك للحديث لما تسترون العيوب عن بعضكم وتظرونها لي إلى آخر الحديث؟ لا هذا إذا كان هذا العمل دل عليه دليل من القرآن أو من السنة أو بنية على علم فأخفي أو لم يخفى فلا شيء في ذلك لكن إذا أخفي هو لمخافة عيب الناس لأن من واقعي من واقع الإخفاء أنا متردد فيه فهذا هو الذي يكون في شائبة الحرمة وليست شائبة شرك وننتبه لمثل هذا لها سؤال آخر يا شيخ تقول هل صحيح أن الفقراء سيدخلون الجنة قبل الأغنياء هذا ورد في بعض الأحاديث نتيجة لأن عادة أن مجال الغنى إن لم يستغل في طاعة الله فهو يقود إلى كثير من المعاصي بينما الفقير محجوز فيجدهد في الطاعات لكن ليست هذه يعني سب الفقر أو مدح للفقر وسب للغنى أو العكس إنما هي من باب حث الفقير أنه والله اشتغل لكي تدخل الجنة نعم طيب الأخت سعاد من السعودية شيخ تقول هل الذهاب للمدرسة أو الكلية؟ والخطوات إليها هل تكون فيها صدقة لها؟ إذا كانت النية حسنة كل ذهب يكون كذلك إن شاء الله لكن لم يرد مثل ما ورد في المسجد هنا. إنما يؤجروا على هذه الخطوات لا. طيب الشيخ أخونا سعود من السعودية يقول ألا يظهر من كلام فقراء المهاجرين أن نيتهم التصدق لو كان عندهم المال فلا ينالون الأجر بمجرد النية فقط بلى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله والإنسان يعطى ما تمنى في الدنيا وفي الآخرة إذا كانت نيته خير فلو مثلا إنسان قال والله أنا لو أراد الله سبحانه وتعالى أنا أسعى أنا أتمنى أن أكون مثل العالم فلان ثم اجتهد في الوصول إلى هذه المكانة لكن لم يصل فنرجو أن يبلغ المنزلة كذلك لو تمنى أن يكون عنده كذا من الآلاف والدراهم ليبني مشاريع الخير ودور العلم ونحو ذلك ف حين إذن وسعى لذلك ثم لم يحصل يمكن نرجو أن يصل إلى يعني هذا العجر الذي ناله ذلك. نحسن الله إليكم شيخ فالفعل ليختتم بهذه الإجابة الموفقة فجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.